وجوه يوم إذن نعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سر مرفوع وأكواب موضوع. ونمارق مصفوَثة وزرابي مبثوثة أَفَلَا يَظْرُونَ إلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَظْرُونَ إلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإلَى السَّمَايِكَيْفَ رُفِعَتْ وَإلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فذكر إنما أنت لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم